ا ل ل ه أ ك ب ر محمد راتب ا ل ن ا ب ل الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل ج ن ة الفردوس ل ع ب ا د ه الصائمين نزلا ويسرهم لصالح ا ل أ ع م ا ل فلم يتخذوا سواها شغلا و س ه ل ل ه م طرقها ف س ل ق و ا الطريق ا ل م و ص ل ة إ ل ي ه ا ذللا خلقها لهم قبل أ ن يخلقهم و أ س ك ن ه م إ ي ا ه ا قبل أ ن يوجدهم وحفها بالمكاره و أ خ ر ج ه م إ ل ى دار الابتلاء ليبلوهم أ ي ه م أ ح س ن عملا والحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من ا ل خ ط أ والزلل فسبحان من كتب على نفسه ا ل ر ح م ة و أ ف ا ض على خلقه ا ل ن ع م ة وكتب كتابا ضمنه فوق عرشه أ ن رحمته سبقت غضبه و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إ ل ه غيره أ و ل بلا ابتداء آ خ ر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إ ل ا ما يريد و أ ش ه د أ ن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إ ل ى النور محمدا عبده ورسوله خرج صلى الله عليه وسلم على أ ص ح ا ب ه ذات يوم والبشر يرى في وجهه فقال له أ ص ح ا ب ه ما لنا نرى البشر في وجهك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إ ن ه أ ت ا ن الملك فقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك أ م ا ترضى أ ن ه ما من أ ح د من أ م ت ك يصلي عليك ص ل ا ة إ ل ا صليت عليه بها عشرا قال رضيت يا رب قال ولا أ ح د من أ م ت ك يسلم عليك إ ل ا سلمت عليه قال رضيت يا رب قال ف إ ن الله تعالى قد جمع ذلك كله لك فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه و أ ت ب ا ع ه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واستن بسنته إ ل ى يوم الدين ثم أ م ا بعد فيا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة المؤمنون الكرام ها هي أ ي ا م هذا الشهر العظيم تنقضي وها هي ب ص ا ط هذه ا ل أ ي ا م ينسحب من تحت أ ق د ا م ن ا من حيث لا نشعر فمن قام رمضان إ ي م ايمانا ن رمضان ا واحتسابا وصام إ واحتسابا فهو الفائز حقا ومن قصر وفرط وابتعد عن الله تعالى فهو المغبون والمحروم حقا ل أ ن العبد لا يدري هل س ي أ ت ي عليه رمضان آ خ ر ليصوم ويقوم لله رب العالمين أ م س ي أ ت ي رمضان وهو تحت أ ط ب ا ق الثرى ولله در القائل فيا شهر الصيام فدتك نفسي تمهل بالرحيل والانتقال فما أ د ر ي إ ذ ا ما الحول و ل ا وعدت بقابل في خير حالي اتلقاني مع ا ل أ ح ي ا ء حيا أ و ن ك تلقني في اللحد بالي ف ه ذ ه س ن ة الدنيا دواما فراق بعد جمع واكتمال أ ي في نفسي ا م تبدد م و ر ه ا بعد الكمال ولكن من ر ح م ة الله تعالى ب أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم أ ن ف ت ح لهم أ ب و ا ب الخير فهل لك في م ن ا س ب ة ع ظ ي م ة تستدرك فيها ما فات من عمرك هل لك في م ن ا س ب ة ع ظ ي م ة تضاعف فيها ا ل أ ع م ا ل ب ا ل آ ل ا ف والمئات هل لك في أ م س ي ه تصافحك فيها م ل ا ئ ك ة الرحمن وعلى ر أ س ه م رئيسهم جبريل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيسلمون عليك ويدعون لك و ي ؤ م ن و ن على دعائك هل لك في ل ي ل ة لا تستطيع العقول أ ن تدرك فضائلها ولا تستطيع ا ل أ ل س ن ة أ ن تبين محاسنها ومهما أ و ت ي الرجل من ف ص ا ح ة و ب ل ا غ ة وبيان فلا يستطيع أ ن يبين فضلها العظيم بعد أ ن قال الله تعالى وما أ د ر ا ك ما ل ي ل ة القدر أ ي شيء أ ع ل م ك يا محمد بما فيها من فضائل إ ن فضائلها لا يحيط بها علما ولا يحيط بها وصفا إ ل ا الله رب العالمين إ ن الناس انقسموا في هذه ا ل أ ي ا م العشر ا ل أ و ا خ ر إ ل ى فريقين فريق عرفوا قدر هذه ا ل ل ي ل ة فهرعوا إ ل ى بيوت الله ت عاكفين ل ى ع ا راكعين ساجدين مقبلين على ربهم ب ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة صفوا أ ق د ا م ه م بين يدي الله تعالى طلبا لهذه ا ل ل ي ل ة ا ل ع ظ ي م ة وفريق آ خ ر سمعوا النصوص تتلى وسمعوا ا ل آ ي ا ت ت ق ر أ وسمعوا احاديث ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة ا ل م ط ه ر ة تتلى فلم يرعها سمعا و ك أ ن ه م ضمنوا ا ل ج ن ة و ك أ ن ه م ليسوا في ح ا ج ة إ ل ى الوقوف بين يدي الله تعالى في هذه ا ل ل ي ل ة إ ن من تخلف عن القيام في العشر ا ل أ و ا خ ر من رمضان هو أ ح د رجلين إ م ا أ ن يكون رجلا جاهلا ما عرف فضل هذه ا ل ل ي ل ة و إ م ا أ ن يكون رجلا عالما ولكن الشيطان استهواه و أ ب ع د ه عن الله و أ ب ع د ه عن بيوت الله تبارك وتعالى ولنا, ولنا وقفات مع هذه ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة أ و ل ا سميت ب ل ي ل ة القدر ل أ ن ه ا ل ي ل ة ذات قدر عظيم عند الله تعالى ثانيا لهذه ا ل ل ي ل ة فضائل ع ظ ي م ة عند الله ف أ و ل هذه الفضائل أ ن الله تعالى عظمها ل أ ن ه أ ن ز ل فيها ا ل ق ر آ ن المعجز الذي تحدى الله به ا ل إ ن س والجن والعرب على مرور أ ر ب ع ة عشر قرنا من الزمن فعجزوا جميعا عن أ ن ي أ ت و ا بمثل أ ق ص ر ص و ر ة من سوره فهذه ا ل ل ي ل ة جعلها الله تعالى ظرفا لنزول ا ل ق ر آ ن الكريم فيها فقال تعالى إ ن ا انزلناه في ل ي ل ة القدر ومعلوم أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم هو ق م ة العلوم والمعارف وهو الذي يشفع لك عند الله تبارك وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين أ خ ر ج ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده وصححه ا ل ع ل ا م ة المحدث الشيخ أ ح م د شاكر رحمه الله من حديث عبد الله بن ب ر ي د ة بن الحصيب عن أ ب ي ه أ ن ه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمعته يقول إ ن صاحب ا ل ق ر آ ن يلقى صاحبه يوم ا ل ق ي ا م ة ح ي ن ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب أ ي المتغير من ش د ة ا ل ع ب ا د ة يكون في غ ا ي ة الجمال والنور والضياء والخشوع فيقول ا ل ق ر آ ن لصاحبه أ م ا تعرفني فيقول لا من أ م ت فيقول أ م ا ا ل ق ر آ ن الذي أ ض م ا ت ك بالهواجر و أ س ه ر ت ليلك إ ن كل تاجر اليوم من وراء تجارته و أ ن ت اليوم من وراء كل ت ج ا ر ة فيعطى الخلد بيمينه والملك بشماله ويوضع على ر أ س ه تاج ا ل وقار ا ل ي ا ق و ت ة منه خير من الدنيا وما فيها و ي ك س ى والداه حلتين من نور لا تقوم لهما الدنيا فيقولان ب أ ي شيء ق س ي ن ا هاتين الحلتين فيقال ب أ خ ذ ولدكما ل ل ق ر آ ن الكريم ولله در ا ل إ م ا م الشاطبي عندما قال فيا أ ي ه ا القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أ ن و ا ر من التاج و ا ل ح ل ا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أ و ل ئ ك أ ه ل الله و ا ل ص ف و ة الملا اولو البر و ا ل إ ح س ا ن والصبر والتقى حلاهم بها جاء ا ل ق ر آ ن مفصلا عليك بها ما عشت فيها م ن ا ف ز ا وبع نفسك الدنيا ب أ ن ف ا س ه ا العلا فهذه ا ل ل ي ل ة إ ن م ا عظم قدرها عند رب العالمين لأنه الله تعالى أنزل فيها هذا الكتاب المبين أنزل ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع جبريل فرفع ج ب ر ي ل ر أ س ه إ ل ى السماء ثم قال يا رسول الله هذا باب فتح في السماء لم يفتح إ ل ا اليوم ثم نزل من هذا الباب ملك فقال جبريل هذا ملك نزل إ ل ى ا ل أ ر ض لم ينزل إ ل ا اليوم ف أ ق ب ل الملك حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصافحه وقال يا رسول الله أ ب ش ر بنورين أ و ت ي ت ه م ا لم يؤتهما نبي أ ح د من ا ل أ ن ب ي ا ء قبلك ما ق ر أ أ ح د من أ م ت ك هذا إ ل ا و أ ع ط ا ه الله تعالى أ ج ر ا مضاعفا خواتيم س و ر ة ا ل ب ق ر ة و س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة السبع المثاني فهذه هذه ليله عظيمه لان الله تعالى أ ن ز ل فيها ا ل ق ر آ ن العظيم ثانيا أ ن الله تعالى جعلها ه د ي ة ل أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم لما كانت أ ع م ا ر ه م ق ص ي ر ة ل ل غ ا ي ة عوضهم الله تعالى ب ل ي ل ة هي خير من ع ب ا د ة أ ل ف شهر أ ي خير من ع ب ا د ة ثلاث وثمانين س ن ة و أ ر ب ع ة أ ش ه ر ومن منا يعيش ثلاثه وثمانين عاما و أ ر ب ع ة أ ش ه ر إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن أ ع م ا ر أ م ت ي بين الستين والسبعين و أ ق ل ه م من يتجاوز ذلك تجد الرجل في ا ل س ا ب ع ة والستين أ و ا ل ث ا م ن ة والستين لا يفجا إ ل ا وملك الموت واقف أ م ا م بابه اتفضل. اتفضل الى إ ل أ ي ن إ ل ى الله تبارك وتعالى عندها يندم المفرطون ويندمون على ما أ ض ا ع و ا من أ و ق ا ت ما استفادوا بها في الدين ولا الدنيا قال أ ه ل العلم إ ن كل من فرط في ط ا ع ة الله ف إ ن ه يندم في موقفين ولا م ح ا ل ة لا بد أ ن يندم أ م ا الموقف ا ل أ و ل فهو عندما يعاين ملك الموت وأعوانه وعندما يعاين سكرات الموت وغمراته قال الله تعالى حتى إ ذ ا جاء أ ح د ه م الموت قال رب ارجعون وانظر إ ل ى ب ل ا غ ة ا ل آ ي ة وما فيها من روائع البيان لم يقل رب ارجعني مع أ ن ه يخاطب ربا واحدا لا شريك له إ ل ا أ ن ه يخاطبه بضمير العظمه ليرجعه إ ل ى الدنيا كما كان يخاطب الملوك في الدنيا ولكن هيهات هيهات قال رب ارجعون تقدموا إ ل ى ا ل أ م ا م و أ ف س ح و ا ل إ خ و ا ن ك م الواقفين قال رب ارجعون لعلي أ ع م ل صالحا فيما تركت و إ ن م ا عبر ب لعل ل أ ن ه ليس م ت أ ك د ا من العمل الصالح دليل على أ ن ه يميل إ ل ى الكفر والضلال قال تعالى كلا إ ن ه ا ك ل م ة هو قائلها ك ل م ة ح ق ي ر ة لا ق ي م ة لها ولا وزن لها ك ل م ة قالها فرارا من الموت وفرارا من العذاب وليس لها رصيد في قلبه من التوحيد و ا ل إ ن ا ب ة والتوحيد على الله رب العالمين وليس ق على ع الله ل ل ا ا رب م ن و ل ي طلب الرجوع إ ل ى الدنيا مقصورا على الكافر انما هو ايضا للمؤمنين الموحدين قال تعالى وانفقوا مما رزقناكم من قبل أ ن ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير ب م اما ت ع ل و ن أ م الموقف الثاني الذي يندم فيه العبد على تفريطه في جنب ربه وعلى تقصيره فهو إ ذ ا وقف على أ ب و ا ب جهنم وعاين عذابها وعلم أ ن ما أ خ ب ر الله به قد تحقق وقوعه قال الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار ترى إذ وانظر إ ل ى ك ل م ة وقفوا ببناء الفعل لما لم يسم فاعله أ ي أ ن هناك ق و ة أ و ق ف ت ه م رغما عن أ ن و ف ه م ولو ترى إ ذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا م ر د ولا نكذب ب آ ي ا ت ربنا ونكون من المؤمنين قال حبر أ م ة محمد وبحر علمها الزاخر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ندم حيث لا ينفع بن ندموا الله الله لا رضي حيث دم. واعترفوا حيث لا يجدي الاعتراف فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ب آ ي ا ت ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل الحقائق التي أ خ ف و ه ا عن أ ت ب ا ع ه م بدت و ا ض ح ة أ م ا م أ ع ي ن ه م لما كانوا في الدنيا يقولون إ ن هذا إ ل ا سحر يؤثر علموا أ ن ه كلام الواحد الذي لا يستطيع أ ن ينطق به ولا أ ن يتكلم به إ ل ا رب العالمين قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و إ ن ه م لكاذبون من فضائل ليلة القدر أن الأرض تمتلئ بالملائكة الكرام ملايين من أن فضائل الأرض القدر الملائكة ليلة يجوبون مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها يصافحون المؤمنين ويسلمون عليهم ويدعون الله عز وجل لهم و ي ؤ م ن و ن على دعائهم ويبرقون أ ع م ا ل ه م ويمتلئ الجو ب أ ر ي ج عبادتهم وتسبيحهم لله رب العالمين وعلى ر أ س ه م جبريل قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها وقد يضعون ي ق و ل قائل أ ل ي س قوله تنزل ا ل م ل ا ئ ك ة مغنيا عن قوله والروح فيها والجواب ليس مغنيا وهذا الذي سماه علماء البيان ب ا ل إ ط ن ا ب وهو ذكر خاص بعد العام هذا لون من ألوان الإطناب عند علماء لأنه لو قال تنزل الملائكة لفهمنا أن جبريل منهم لأنه رئيسهم وإمامهم ألوان الإطناب علماء البلاغة قال الملائكة فلما قال لون لو تنزل جبريل والرئيس من عند أن ا ل ر و ح فيها دل ذلك على ف ض ي ل ة جبريل من جهتين من ج ه ة انه دخل في عموم قوله تنزل ا ل م ل ا ئ ك ة ودخل في خصوص قوله والروح فيها ف ك أ ن ه ذكر مرتين لفضله وشرفه عند الله رب العالمين كما فكأن ذكرت مرتين عموم قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فكأن صلاة العصر ذكرت مرتين في عموم قوله على في ق وفي ل ه ح ا ظ على الصلوات و ف خصوص قوله و ا ل ص ل ا ة الوسطى وهذا ان دل فانما يدل على عظم جبريل عند الله رب العالمين ن ومن المعلوم ان جبريل لا يمزل أبدا من باذن من الانبياء المفسرون المعلوم ولا الوحي والرسل يمزل السماء يمزل المهام يحمل لا ابدا الى الارض الا بإذن الله ولا يمزل الا جبريل الكبرى يحمل الوحي من الله الى الأنبياء والرسل لذلك ذكر في ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل يا جبريل ما منعك أ ن تزورنا أ ك ث ر مما تزورنا ف أ م ز ل الله وما نتنزل إ ل ا ب أ م ر ربك لا يستطيع أ ن يغادر السماوات السبع إ ل ا ب أ م ر من الله وفي أ م ر مهم فكون جبريل ينزل نفسه الى ا ل أ ر ض و ا ل م ل ا ئ ك ة تحيط به من جميع الجهات يسبحون ويحمدون ويهللون ويكبرون أ ل ا خسر من ابتعد عن الله أ ل ا سحقا وبعدا من نام في بيته والمسلمون في بيوت الله أ ل ا سحقا وبعدا من تغافل والمتقون بين يدي الله لقد ر أ ي ن ا أ ن ا س ا في ل ي ل ة القدر يجلس أ ح د ه م على المقهى ويسحب ا ل ش ي ش ة بيده ت م ا ن ي ه متر ونصف إ ذ ا قلت له اتق الله قال لك إ ن الله غفور رحيم نبئ عبادي أ ن ي أ ن ا الغفور الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إ ن شكرتم و آ م ن ت م وكان الله شاكرا عليما ا سوءا الله ومن أو يعمل يظلم نفسه ثم يستغفر الله نفسه ف ثم غ ر يجد الله غفورا رحيمة. ان بعض الناس بلغ اليوم ثمانين س ن ة وما أدرك ليلة القدر مرة واحدة. عاش ثمانين سنة ما ادرك ل ق مرة ثمانين ما ر واحدة سنة عاش د أ ل ي ل ة القدر م ر ة و ا ح د ة ولو قال له بعض الناس ستقف على الطريق عاريا إ ل ا مما يغطي سواتك ع ش ر ة أ ي ا م وهتخذ عشره تلف ج ن ي هيقول الاف ق ع خ ل و أ ق على قارعة عشرة الطريق لأخذ عشرة آلاف ل من جنيه ه ومثله ا ما الأرض ت ولكن لو أنفق ما في جميعا م ع يوم ا ل ق ي ا م ة ليزيد ح س ن ة في حسناته أ و يرفع س ي ئ ة من سيئاته لما كان ذلك في ا ل إ م ك ا ن يقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما أ خ ر ج ه أ ص ح ا ب السنن ب إ س ن ا د صحيح يؤتى بالرجل يوم ا ل ق ي ا م ة فتوزن أ ع م ا ل ه وفي ر و ا ي ة فيوزن يعني الشخص نفسه يوضع في ك ف ة ا ل م ز ا ن العظم نفسه يوزن مع أ ع م ا ل ه فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحده كان من أ ه ل ا ل ج ن ة ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحده كان من أ ه ل النار ومن تساوت حسناته وسيئاته س ي ئ ا ت ه بالنصب وسيئاته كان من أ ص ح ا ب ا ل أ ع ر ا ف وهم أ ن ا س يقفون على جبل بين ا ل ج ن ة والنار لا إ ل ى ا ل ج ن ة ولا إ ل ى النار حتى يقضي الله تعالى بين العباد فيدخلهم ا ل ج ن ة برحمه منه وفضل قال الله تعالى ونادى اصحاب ا ل أ ع ر ا ف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أ غ ن ى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اهؤلاء الذين أ ق س م ت م لا ي م ا ل ه م الله برحمه ادخلوا ا ل ج ن ة لا خوف عليكم ولا أ ن ت م تحزنون أ م ا موضع ل ي ل ة القدر فان الله تعالى حكيم أ و ح ى إ ل ى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقتها تماما فخرج النبي على أ ص ح ا ب ه ليخبرهم ب ل ي ل ة القدر و ا ل ص ح ا ب ة يقفون على أ ح ر من الجمر ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرهم ب ل ي ل ة القدر فثبت في الصحيحين أ ن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عباده بن الصامت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر أ ص ح ا ب ه ب ل ي ل ة القدر يقول لهم هي ا ل ل ي ل ة كذا فتلاحى رجلان من المسلمين تلاحى اي اختلف و ت ن ا ز ع نزاعا شديدا فرفعت انظر إ ل ى الاختلاف رفعت بعد أ ن ت ل ا ح رجلان من المسلمين رفعت ل ي ل ة القدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد خرجت ل أ خ ب ر ك م ب ل ي ل ة القدر و إ ن ه ت ل ا ح فلان وفلان فرفعت وعسى أ ن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس يعني في الليالي ا ل و ت ر ي ة من العشر ا ل أ و ا خ ر ف أ ر ج ى ليالي ل ي ل ة القدر هي العشر ا ل أ و ا خ ر من رمضان لذلك كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام صلوات الله ل و ا س مع ه ل ي ه ما ع م على ر أ س ه من أ ع ب ا ء ا ل ن ب و ة ومن أ ع ب ا ء ا ل ر س ا ل ة ومن م ج ا د ل ة أ ع د ا ء الله وكفى عليه جبار م ك ة ا ل أ و ل وزعيم الشرك ا ل أ ك ب ر أ ب و جهل بن هشام دكفية、قوي. ابو جهل دكفي على اي نب ي من الانبياء ينغص عليه حياته ولا يرقا له جفن ولا يكتحل بنوم ولا ي أ ك ل ل ق م ة شهيه ة كفية ابو ج ل عليه ومع ذلك ما على النبوة او ما اعباء ومع رأسه من أعباء النبوة كان ينقطع عن العالم الخارجي و ي ن ف ر د في مسجده معتكفا لرب العالمين ولا يخرج إ ل ى الناس إ ل ا ل ح ا ج ة صلوات الله عليه وسلامه ان بعض الناس اليوم إ ذ ا علموا ان هناك اعتكافا في مسجد من المساجد يقول أ ح د ه م ومن أ ي ن ن أ ك ل ونشرب إ ذ ا جلسنا في بيوت الله طول السنه ة السنة هيديا طول ب ر ض هذه م غ ا ل ط ة و ا ض ح ة منك أ ن ت وهذا استهزاء لا يليق بك ل أ ن ك تستهزئ ب س ن ة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه ولا يليق بك أ ن تقول هذا الكلام لو أ ر د ت أ ن ت أ خ ذ إ ج ا ز ة من العمل لاخذتها لو أ ر د ت أ ن ت أ خ ذ شهرا كاملا لاخذته لو وضعت في ر أ س ك أ ن ت أ ت ي ب ع ش ر ة آ ل ا ف جنيه هجبهم من تحت ا ل أ ر ض إ ز ا ي متعرفش ا تشير إ ل ى الجنيه فيقول لبيك لبيك ويقف بين يديك ل أ ن كثيرا من الجماهير ابتعدوا عن ع ب ا د ة الله و أ خ ذ ت ه م الدنيا يقول لك أ ح د ه م أ ه م حاجه الجنيه ما دام جيبك مملوءا وعامرا بالمال ف أ ن ت في الفردوس ا ل أ ع ل ى و إ ذ ا ر أ ي ت ص ع و ب ة في مطلب فاحمل صعوبته على الدينار وابعثه فيما تشتهيه ف إ ن ه حجر يلين ق و ة ا ل أ ح ج ا ر يقول لماذا تنامون في المسجد ل أ ن النبي نام فيه لماذا تعتكفون ل أ ن النبي اعتكف إ ذ ا كان النبي اعتكف وهو سيد المرسلين والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما ت أ خ ر والذي لا تفتح أ ب و ا ب الجنان إ ل ا بعد أ ن يطرق بابها ف ش واحد يقرب من باب ا ل ج ن ة إ ل ا بعد أ ن يطرق النبي بابها الباب مسرت أ ر ب ع و ن عاما وسع الباب أ ر ب ع و ن عاما مش د خ ل فندق خمس نجوم ولا ست نجوم إ ن م ا تدخل الفردوس ا ل أ ع ل ى ثبت في صحيح مسلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال آ ت ي باب ا ل ج ن ة ف أ ط ر ق بابها فيقول الخازن من ف أ ق و ل محمد شوف ا ل أ د ب مش ف أ ق و ل خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء افتح اه مندي واتم تعرفنيش لا ف أ ق و ل محمد عالم لذلك قال أ ه ل العلم إ ذ ا ذكر الله ا ل ع ب و د ي ة لنبي من أ ن ب ي ا ئ ه انطلقت إ ل ى الحبيب محمد ولو لم يذكر اسمه سبحان الذي أ س ر ى ب عبده أ ي محمد وانه لما قام عبد الله أ ي محمد ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى أ ي محمد فاذا اراد ان يصف احد انبيائه بالعبوديه لا بد ان ينص على اسمه قال الله تعالى في داود نعم العبد انه اواه وفي سليمان نعم العبد انه اواه وقال واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب لكنه اذا ذكر العبوديه مجرده من الاعلام والاسماء ص ر ف ت فورا إ ل ى الحبيب ك أ ن ه العبد الحقيقي لله رب العالمين إ ذ ن ف ل ي ل ة القدر تلتمسوها في الوتر من العشر ا ل أ و ا خ ر من رمضان و أ ر ج ى ليال الوتر ل ي ل ة السابع والعشرين من هذا الشهر العظيم لكن لا ينبغي للرجل أ ن يكون مع الله تعالى يفعل أ ف ع ا ل المخادعين فبعض الناس لا يقوم إ ل ا ل ي ل ة السابع والعشرين فقط و ك أ ن ه أ خ ذ عهدا من الله تعالى أ ن ه ا في هذه ا ل ل ي ل ة وهذا لا ينبغي ولا يجوز إ ن م ا ينبغي أ ن تقوم العشر الاواخر من رمضان إ ن كان عندك وقت تعتكف ليلا ونهارا فهذا أ ف ض ل ف إ ن لم يكن عندك وقفه اعتكف ليلا ف إ ن لم يكن عندك وقفه صلي بالليل هذه الليالي وذلك لان لها فضلا عظيما عند الله تبارك وتعالى من فضائلها أ ي ض ا أ ن لها دعاء مخصوصا موجزا معجزا علمه النبي صلى الله عليه وسلم ل ع ا ئ ش ة بعد أ ن فرغ من قيام الليل س أ ل ت ه ع ا ئ ش ة هذا السؤال فقد أ خ ر ج ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده وابن حبان في ص ح ي ح ب إ س ن ا د صحيح من حديث عبيد الله بن عمير رضي الله عنه و أ ر ض ا ه قال دخلت على ع ا ئ ش ة رضي الله عنها فقلت لها يا أ م المؤمنين حدثينا ب أ ع ج ب شيء ر أ ي ت ه من رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إ ل ى عبادته وانظر إ ل ى قيامه لربه حدثينا ب أ ع ج ب شيء ر أ ي ت ي ه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكتت رضي الله عنها طويلا ك أ ن ه ا تتذكر أ ع ج ب المواقف ثم قالت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندي في ليلتي لان النبي لم يكن القسم بين الزوجات واجبا عليه إ ل ا انه اوجبه على نفسه لان الله لو اوجب عليه القسم بين الزوجات لكان ذلك غايه المشقه لكنه قال له ترجي من تشاء منهن وتاوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك الموضوع ب ر ح ت ك فيه خالص فقالت ع ا ئ ش ة والله يا رسول الله ما أ ر ى ربك إ ل ا يسارع في هواك أ م ا الرجل فينا فلا بد أ ن يعدل بين نسائه إ ن كان عنده أ ك ث ر من ا م ر أ ة هنا ل ي ل ة وهنا ل ي ل ة هنا أ س ب و ع وهنا أ س ب و ع ولو ترك البلد وخرج لكان أ و ل ى المهم أ ن يعدل بين الزوجتين هذا هو المهم فقالت ع ا ئ ش ة لما كان في ليلتي التي يكون فيها عندي شوف الشرف شوف ك ل م ة عندي تحس انها تفتخر تفتخر أ ن ه ا في جوار سيد المرسلين وخاتم النبيين قال لي يا ع ا ئ ش ة ذ ر ي ن ا ل ل ي ل ة أ ت ع ب د لربي من يفعل هذا ي س ت أ ذ ن زوجه أ ن يقوم بين يدي الله ما هذه ا ل أ خ ل ا ق أ ي س ت أ ذ ن أ ح د ن م ر أ ت ه أ ن يقوم بين يدي الله ولو ا س ت أ ذ ن ه ا ماذا تقول له هتقول تؤوم تؤوم شمتحور لما ما ولا ذ ر ي ن الليله أ ت ع ب د لربي هي ليلتك ولا أ ر ي د أ ن اخذها منك إ ل ا بطيب نفس منك وليس العجب في قول النبي لها ذرين ا ل ل ي ل ة أ ت ع ب د ل ر ب فهو صاحب ا ل أ خ ل ا ق بلا منازع إ ن م ا العجب في رد ا ل م ر أ ة التي ربيت في بيت الصديق عليه وقضت شبابها في بيت النبي ف أ خ ذ ت منه العلم والعمل والزهد والورع قالت والله يا رسول الله إ ن ي لاحب قربك و أ ح ب ما يصرك بتقول د ا شرف ليه ان انا اقترب منك لكن احب ما ي س ر ه لو ان رجلا منا سمع هذه ا ل ك ل م ة من ا م ر أ ت ه لضرب في مناكب الارض بحثا عن الرزق وبحثا عن تحسين الدخل لكن كيف يسمعها كيف يسمعها وبعض البيوت م م ل و ء ة بالشياطين باضت وفرخت وعششت قالت فقام فصف قدميه بين يدي ربه وظل ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ويبكي حتى بل صدره بدموعه ثم ظل يقرا ا ل ق ر آ ن ويبكي حتى بل ا ل أ ر ض بدموعه حتى طلع الفجر يبكي طوال الليل وجاءه بلال يؤذنه ب ا ل ص ل ا ة فوجده باكيه فقال له يا رسول 「あなたは今日の夜」 البكاء دهلله أ ن ت تبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما ت أ خ ر فقال يا بلال افلا اكون عبدا شكورا والذي نفسي بيده لقد انزل الله علي الليله ايه ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار ل آ ي ا ت لاولي الالباب حتى ختم سوره ال عمران الى اخرها صلوات الله عليه. بل كان اكابر ا ل ص ح ا ب ة لا يثبتون واقفين امامه وهو يصلي قيام الليل ففي صحيح مسلم من حديث حذيفه ة بن اليمان انه قال صليت ل ي ل ة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قيام الليل فافتتح البقره ة البقرة ستة وتمانين متين ف ا ايت الدين اتباشر صاطر فافتتح ا ل ب ق ر ة قال ح ذ ي ف ة فقلت يركع عند ا ل م ا ئ ة لو كان رجل فينا م كان ح ذ ي ف ة لقال فقلت يركع عند ا ل ث ا م ن ة لكنه قال فقلت يركع عند ا ل م ا ئ ة ف ق ر أ ه ا ومضى فقلت يركع بها ف ق ر أ ه ا أ د ي متين ست ة وثمانين آ ي ه وافتتح النساء ف قال ل ت يركع عند م ئ ة فكام ق ر أ وافتتح ركوعه ع عند المئة فقرأها, ومضى فقلت يركع بها فقرأها أدي 176 نحوا من قيامه واف اربع ساعات وركع أ ر ب ع ساعات حتى إ ن ابن مسعود وهو ا ل إ م ا م العلم والقارئ المجيد العظيم الذي قال فيه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من أ ر ا د أ ن ي أ خ ذ ا ل ق ر آ ن غضا طريا كما أ ن ز ل ف ل ي ق ر أ ه ب ق ر ا ء ة ابن أ م عبد عبد الله بن مسعود ومع ذلك ثبت في صحيح البخاري أ ن ه قال أ ي عبد الله بن مسعود صليت ل ي ل ة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ط ا ل ا ل ص ل ا ة جد جدا حتى هممت ب أ م ر سوء قيل وما هممت قال أ ن أ ج ل س و أ د ع النبي يصلي ل أ ن ه ما استطاع أ ن يقف خلفه صلوات الله وسلامه عليه كان النبي إ ذ ا دخل العشر شد المئزر شد المئزر ك ن ا ي ة عن عدم م ب ا ش ر ة ا ل م ر أ ة ل أ ن المعتكف لا يجوز له أ ن يباشر ا م ر أ ت ه لكن أ ن يعتكف و أ ن يتناول و ج ب ة ا ل إ ف ط ا ر ثم يذهب إ ل ى البيت يباشر ويجيب ابي هريره يبقى هذا ليس اعتكافا واعتكافه باطل ب إ ج م ا ع العلماء لقوله تعالى ولا تباشروهن و أ ن ت م عاكفون في المساجد والعرب تكني بشد المئزر عن عدم الاقتراب من ا ل م ر أ ة وهذه من الكنايات ا ل ع ظ ي م ة ا ل ب ل ي غ ة في ل غ ة العرب العظيم يقولون فلان يشد مئزره يعني ليس له ح ا ج ة بالنساء ليس له ح ا ج ة بالنساء و أ ي ق ظ اهله و أ ح ي ى ليله ووقف بين يدي الله تعالى فلا زالت ا ل ف ر ص ة بين يديه أ ي ه ا ا ل أ خ المسلم إ ن من فرط في ا ل أ ي ا م ا ل س ا ب ق ة جعل الله له هذه ا ل أ ي ا م موسما للتسابق إ ل ى الخيرات و ا ل إ ح س ا ن يقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون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 النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما س أ ل ت ه ع ا ئ ش ة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله ماذا أ ق و ل إ ن أ د ر ك ت ل ي ل ة القدر فقال قولي اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف عني وهذا الكلام على وجازته و ق ل ة أ ل ف ا ظ ه جمع من معاني الخير و ا ل إ ح س ا ن ما لا يحيط به البلغاء لماذا ل أ ن من خصائص و ص ص من خ النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه اوتي جوامع الكلم ما كان يتكلم كثيرا لذلك معظم ا ل أ ح ا د ي ث في ا ل س ن ة لا تزيد على أ ر ب ع ة أ س ط ر كان يتكلم بالكلمات ا ل ق ل ي ل ة ولكنها تشرح في مجلدات وفي أ س ف ا ر ع د ة قولي اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعفو عني اللهم أ ص ل ه ا يا الله فزيدت الميم المشدده في آ خ ر ه عوضا عن حرف النداء المحذوف اللهم وهذا دعاء من العبد إ ل ى ربه والعفو من الله تعالى أ ن يغفر لك جميع الذنوب و أ ن يغطيها والغفران أ ل ا يحاسبك على الذنب بل يدخلك ا ل ج ن ة وهل العبد يقف إ ل ا ل أ ج ل هذا ما أ ع ظ م هذا الدعاء وما أ ب ل غ هذا الثناء من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ل ي ل ة القدر ل ي ل ة ع ظ ي م ة لا يقصر فيها إ ل ا محروم ولا يبتعد عنها إ ل ا رجل أ ر ا د الله تعالى أ ن يحرمه من الخير ف أ ق ب ل و ا على ربكم في هذه ا ل أ ي ا م نريد أ ن تكون المساجد م م ل و ء ة بالراكعين الساجدين العاكفين المنقطعين المتبتلين ل ع ب ا د ة الله رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين القول أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اصرنا على ولا أحسنه من يستمعون فيتبعون وثبت في ا أ ك ر م ن ا ولا ت ه ن ا و ا ن ص ر ن ا و ل ا ت ن ص ع ل ي ن ا ا ل ل ه م ا ج ع ل ن ا عند س ك ر ا ت ا ل م و ت من ا ل آ م ن ي ن ا ل ل و ي ع ز ق ن ا ت و ب ة قبل ا ل م و ت ومغفرة بعد الموت عند الموت. اللهم م و وتثبيت ت عند ا م و ت ا ل ل إ ن ا نتوسل إليك بصالح أ ع م ا ل ن ا أن تتقبل ص ي ا م ن ا و قام ي ن ا و ر ك و وسجودنا ع ن ا ا ل ل ه م ل ا ترد ع ل ي ن ا بفضلك أ ع م ا ل ن ا اللهم ثبت ا ل إ ي م ا ن في ق ل و ب ن ا اللهم اجعلنا ممن ق ا م رمضان إ ي م ا ن ا واحتسابا و ا ج ع ل ن ا م م ن ص اجعلنا م رمضان إيمانا واحتسابا ا و ممن يقوم ل ي ل ة القدر إ ي م ا ن ا واحتسابا اللهم توفنا و أ ن ت راض عنا يا رب العالمين أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم و أ ق م ا ل ص ل ا ة الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر شهدوا لا اله إ ل ا الله شهدوا ن محمدا رسول الله حي على ا ل ص ل ا ة حي على الفلاح ف د ق و م ت ا ل ص ل ا ة ف د ق و م ت ا ل ص ل ا ة الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله استقيموا يرحمكم الله حيزوا بين المناكب و ا ل أ ق د ا م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 و ا ل ز ي ت و ن وطور س ي ي ن ن و ه ذ ا ا ل ب ل ن ا ب ل م ي ن ل ق د خ ل ق ن ا ا ل إ ن س ا ن في أ ح س ن ت ق و ي م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 「そこまで私のことはありません」 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين。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 どう السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما ل ل ورسوله ه ح ح م د وعلى و آله أ ص بعد ه أ ج م ي ن أما ب ع أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب الكرام نشكر ف ض ي ل ة الدكتور زهران حفظه الله تعالى على هذه ا ل خ ط ب ة ا ل ش ا ئ ق ة ا ل ر ا ئ ق ة و أ س أ ل الله عز وجل أ ن يجعلها في ميزان حسناته و أ ب ش ر ه ب أ ن كل من ت أ ث ر بهذه ا ل خ ط ب ة واندفع إ ل ى قيام الليل في هذه الليالي الباقيه من هذا الشهر ا ل م ب ا ر ك ف إ ن ه سيكون في ميزان حسناته إ ن شاء الله تعالى لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدال على الخير كفاعله وفي صحيح مسلم أيضا يقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر من من رواه صاح أيضا دعا وفي صحيحه هدى في أن كان مثل أ ج و ر من تبعه لا ينقص ذلك من أ ج و ر ه م شيئا ثانيا مما لا ي خ ف عليكم أ ن إ خ و ا ن ك م في باكستان قد هطلت عليهم ا ل أ م ط ا ر ا ل ش د ي د ة حتى هدمت البيوت والمدن ك ا م ل ة والفيضانات التي فاضت عليهم فهدمت كثيرا من المدن ورحل الناس وتشردوا من بيوتهم ومنذ أ ن ت ت ش ا ه د و ل ك منذ أ ك ث ر من ت س ع ة أ ي ا م والتشريد مستمر في باكستان بسبب هذه ا ل أ م ط ا ر لعل بعض الناس لا يتابع ا ل أ خ ب ا ر وكان ت ش ر ي د حوالي خ م س ة مليون تركوا بيوتهم مهدومه تماما وصل التشريد إ ل ى عشره و أ خ ي ر ا وصل المشردين إ ل ى عشرين مليون مشرد مسلم في باكستان عشرين مليون مشرد مسلم في باكستان بيوتهم مهدومه تماما وخرجوا ت ر ك د الحمد لله الدول السعودية في بموقف مشرف الإسلامية الصحراء قامت لله عملت ي س ر ج ي من ل الكاملة الخيام والطعام والدواء م س ا ا ع د ت ب في ض ل الله عز وجل وصل ل ا عز عدة م ي ن ووصل ل ف ع ا إ ل ى باكستان ا قطر و ل ب ح ر ي ن و ا ل عملوا جوي مستمر أيضاً إلى إ م مستمر ا ا أيضا باكستان ر جيسر ت جوي والحمد لله المساعدات م س ت م ر ة و ق ا ئ م ة وبدا الحصار من ثلاثه ي ا م حصار الماء من ثلاثه ايام و ب د أ و ا يقيم بعض السدود التي تمنع الماء عن إ خ و ا ن ن ا المسلمين في باكستان والحمد لله يعني ا ل آ ن ب د أ ا ل أ م ر يستقر شيئا ما والمطلوب ا ل آ ن أ ن تعرف أ ح و ا ل إ خ و ا ن ك المسلمين تعرف أ ح و ا ل إ خ و ا ن ك المسلمين في العالم ف إ ن لم تستطع أ ن تساعد أ و تتصدق فعلى ا ل أ ق ل لن يكون أ ق ل من أ ن تدعو لهم في هذه الايام المباركه تدعو لهم ب أ ن يطعم الله جائعهم و أ ن يكسو عاريهم و أ ن يردهم سالمين و أ ن يسلمهم من الموت و القتل و المرض بسبب هذه ا ل أ ز م ا ت التي وصلت لهم ف أ ر د ت أ ن ننبه على هذا حتى لا ننسى إ خ و ا ن ن ا من دعوات في القنوط وفي السجود وغيره والحمد لله ا ل أ م و ر م س ت ق ر ة ا ل آ ن و إ ن كان الوضع يحتاج التصريح ا ل أ خ ي ر ان ا ل ب ن ي ة ا ل ت ح ت ي ة تحتاج أ ك ث ر من عشرين مليون لكن الحمد لله الدول ا ل إ س ل ا م ي ة ق ا ئ م ة ا ل آ ن بموقف م ش ر ب جدا جدا جدا والعالم كله يشيد بالدول ا ل إ س ل ا م ي ة حينما قامت ولم تنتظر الدول ا ل غ ر ب ي ة لكي تساعد فيه ثالثا ا ل إ خ و ة هنا ل ا د ا ر ة هذا المسجد المبارك كما تعلمون بتبني الدور الثاني العلوي وباقي في تشطيب فمن استطاع أ ن يساهم في هذا المسجد بمال أ و نساء بذهب أ و ب أ ي شيء فليفعل وليتصدق ل ل إ خ و ة اللي هم أ ع ض ا ء مجلس ا ل إ د ا ر ة في المسجد المعروفين وليعلم أ ن من تصدق في المسجد فهي ص د ق ة ج ا ر ي ة كلما صلى في هذا المسجد وكلما أ ق ي م ت فيه م ح ا ض ر ة أ و درس أ و اعتكاف ناس لهم مثل أ ج ر يعني هذا المسجد الفتحي كان ز ا و ي ة ص غ ي ر ة ناس س ه م و ا جدا في بناء وماتوا ماتوا ا ل آ ن ونحن نصلي ونعتكف وغيرنا يصلي و ا ع ت ك ف كل هذا في ميزان حسناتهم وهم في القبور فكل من ساهم في المسجد بشيء فله ا ل أ ج ر والثواب و ا ل ص د ق ة ا ل ج ا ر ي ة إ ن شاء الله تعالى ثم إ ن إ خ و ا ن ك م يقولون المسجد يتلقى ا ل ز ك ا ة ز ك ا ة المال و ز ك ا ة الفطر ويتلقى أ ي ض ا الصدقات والتبرعات لكن إ خ و ا ن ن ا اللي بيجيبوا ز ك ا ة المال لازم ينبه يقول دي ز ك ا ة مال لان ز ك ا ة المال ممكن ندفع منها ل ل أ ي ت ا م لان المسجد كما تعرف يكفل عددا كبيرا جدا من ا ل أ ي ت ا م في م ش ي ت عباس وما حولها من البلاد و ت ب غ تشوفوا ا ل أ ي ت ا م م ب ج و كبض منهم ممكن ز ك ا ة المال نعطي منها ل من ل أ ي ت ا م لكن ز ك ا ة المال لا نستطيع ان نضعها في المسجد فنرجو من إ خ و ا ن ن ا اللي يدفع ز ك ا ة يقول دي ز ك ا ة ص د ق ة خلاص يضعها في الصندوق لكن ز ك ا ة يعطيها ل أ ح د ا ل إ خ و ة المسؤولين في مجلس ا ل إ ض ا ء ة سواء